あの時点で一人一人い人の子 「おめえにしこい」<音楽> 「そんな What is it that w h y What's the... OOOOOOOH、no. Yeah? yeah. You'll call me. ولكم ما كسبتم وقالوا الوجود لو نصاته ن وَالْبَدْرِ إِلَّةَ إِذْ 「できる」<音楽> فديك فيك والله Hallelujah.、Oh, no, no. أعوذ بالله من الشيطان بسم ا الشيطان الضهيق ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم Thank you. The e n وكان َََ مَا ل ِ ك َ عَلَى 私たちの夢を追ってきました。<音楽> ومن يستنتج عن ع ب ا د ك و ي س ت ذ ك ر فسيحسو Yeah! yeah. i e n e e d o u